أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلوا حي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا, فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَإِنْ ظَنَنَّا أَنَّ لَنْ تَقُولَ لِلْإِنْسِ وَالْجِنِّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَإِنَّا لَمَسْنَا السماء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعْ لَن يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رصداً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 فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه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 ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزنبل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو قص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا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 إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا إن فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَانًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كان وعده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 علم آأَنْ سَ يكُون مِن كُمَّ رض وَآخروا وَ يَضبونَ في الرضَ بَقون مِن ففضضلِ اللهِ وَآخرونَ يقاتِلونَ فِي سَبيل الل فَقَرَأُوا ما تَ يسرَ منِن وَآقمُ الصَّلاةَ وَآتُ الزَّكان وَأَقَرِض اللهه قَرضًا حسسَن وَماَا تُقدّموا لِآنْفُسِكُمْ مِن خَيْرنا تَجدوه إنند الله هو خَيرهُ وَأَعْظَمَ أَجراء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 وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي من يشاء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 يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وَخَسَفَ القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ لين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبع الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولولقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجن به لا تحرك به لسانك لتعجن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 كلا إذا بلغت التراقية وقيل مراق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتول ثم ذهب إلى أهله يتمط أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طَفْهًا مِّن مَّنِيٍّ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلْ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْرِجَ فِي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 مَّكئِينَ فيِيهَا على الرائِكِ لا يَرَونَ فيِيهَا شَممسَ وَلاَا زَمهَريير وَدانيةً عَهم وَدانيةًعَلَْهممْ ضلالُه وَذُلّلَقُطُوفُهاَا تذْللَ وَيُطافُ عليهلَْهِم بآاليةٍ مِن فِضب وَكابٍ كانتََ قوَارير قوَاريرًا مِنْ فذب وَقدرهَا تَقدير.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 وَنشراتن الشر فَالفقاتِ فرقًا فَالمُلقةِ ذِكرا أذْرَنُذُرًا إنما تُعددونَ لاقِعة فإذ ننجومُ طُمسة وَإذا السماءفررجة وَإذا الجبالُ نصففَ وَإذا الجبالُ نُسفة وَإذذا الرس أقتة لأَ يو الجنة ليوم الفَصل وَما أدراك ما يوم الفَصل وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثم نُتْبِعَهُمْ لَا حِقْدًا وَلَا عَذَابًا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ألم نجعل الأرض كفات نحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبا